قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بجر مثلكم إن نحن إلا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّسْتَغْفِرَ لَكَ وَلَا أَن نَّقُومَ بِالصَّلَاةِ وَمَا كُنَّا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَمَن كَانَ بِحُبِّ الْخُرُوجِ مِنْ دَارِهِ كَذَلِكَ نُعَذِّبُ الْمُجْرِمِينَ இஃபுண வ وعلى الله يثني الثوان كاللمتوان يروا وقال الذين كفروا لرسلهم لن رِجْنَنكُم مّن أ